اضيق له بالصدر في ضوم تتعب على تصويرها كل نجوى تتعب على تصويرها كل نجوى ولو يستلذ في ضرا لو قات افراجها عن واقع الحيره هشوه افراقها عن واقع الحيره حتى دقايقها بعد خلوه الذات حتى دقايقها بعد خروت الذات صعبه تعاد ما ذكرتها وتسوى للجد حزات وللهزل حزات للجد حزات وللهزل حزات الفرح راوي والمواجع بترع في الفرح الراوي والمواجع ترى في لمح الصدر في ضوم مساحات تتعب على تصويرها كل نجوى تتعب على تصويرها كل نجوى ولو يستلذ في ضبابها وغلا وقع افراقا عن واقع هشوان افراغها عن وجع الحيره هشوان احزاننا لو تنكتب في عبارات احزاننا لو تنكتب في عبارات كل على حزن الليالي تجوع لكن حلويا منا في النهايات لكن حلويا منا في النهايات يالله لا تقطع بنا كل رجوة يالله لا تقطع بنا كل رجوة أطيق له بالصدر فيض مساحات تتعب على تصويرها كل نجوى تتعب على تصويرها كل نجوى لو يستلذ بالغبى بعض الاوقات عن وقع الحيره هشوى افرقها عن وقع الحيره هشوى من دم وعرق ومشاعر ونبضات من دم وعرق ومشاعر ونبضات والنفس كل ما تودا وتهوى من دم وعروق ومشاعر ونبضات من دم وعروق ومشاعر ونبضات والنفس كل ما تود وتهوى والنفس كل ما تود وتهوى يا لحن الصدر في ضوم تتعب على تصويرها كل نجوى تتعب على تصويرها كل نجوى ولو يستلذب فيضها بعض لو قعت عن واقع الحيرة هشوى إفراقها عن واقع الحيرة هشوى